اللهم تقبلنا وتقبل منهم الله عمنا ويعر اللهم تقبلنا وتقبل منهم افرقى وسامحنا وتب علينا اللهم اخفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم وتب علينا إنك أنت الدواب الكريم واعفو عنا إنك أنت العفور الحليم اللهم أعدنا ووالدينا وأهدينا وأقاربنا وأخامنا من والمسلمين أجمعين من جهة البلاء ودرك الشقاء وسوء الطباء وشماكة الأحداث الله ما عندنا من تحول نعمك وشاكة نكمتك وزوائع الفير وشميل سفر الله ما تكون أشر مصائب الليالي واللياني وشر ضوائف الظهر وشر أهويل الظلم وأهويل الظبور وأهويل القيامة وكل هزم جمجحين وشر ما يعمل الظالمون في الأرض ووش ما ح ادمون الله وشار ما تجردي أقدوم والسل والجه الله كل ذ من شة القادين الله كل بار منش القدمين ع السجار وك ت تبارك و ومن ص الص ومن اليمان اجد ومن التيد تم ومن الت... الثاني عامل الله مأمين يا رب العالمين وبعد أيها الأحباب الكرام ومؤمنون وقفنا عند العامل السابع من عوامل النجاح الخطيب وهو الموئبة الفطرية بأن يكون الخطيب بالفطرة والسليطة خاليا من العجوب الكلامية يعني عنده لحن برضه طب حتى كده كده تشوفه بيتكلم بفصحى كده ومظروف بتروقب ايده بتروقب ايده وتروقب منطقه وبحلاوه كلامه وتشعر فيه انه ايه فصيح بالفطره طفل ثاني بيشعر ان هو عيل كريم اللسان غير بفطرته كده صاحب الفطرة دلم يدرس عوامل نجاح الخطيب والخطابة يدرس علم الخطابة ووصول الخطابة وفروض الخطابة يحظى في قصب الزمن كثير كتير غير الغير الموجود غير الموهوب غير الموهوب يحتاج قوة عشان يحظى بشي وغير الموجود لو بذل الهجود عشان يحسب من وضعه الخطاره من حال الخطاره يسبق الهجود الذي يهمل نفسه ولا يحاول أن يمر في سور الخطابة وعوامل نجاه الخطير يعني لو تساود اثنين لو تساود موجود وغير الموجود في بيج الهجود والضربة والممارسة على الخطابة الموهوب يثبت لو غير الموهوب هو اللي أخذ من أسباب لأنه يقول وكسر بالتكرار تعجب لو غير هو اللي بدل الجهود والتاني واحد غير الموهوب ممكن يثبت نقول بأنه يكون أرساطيب بالفترة والستريقة خالياً من العيوب الكلامية من فأفأة ونحوها وأن تكون مخاذ وظروف صحيحة وأن يكون فصيحا طبق لسان ثابت الجنان ذكيا القلب وقد يكون بعض الناس مفتعدا كل الاستهداد للخطابة إذ يكون قد منحوا الله كل مؤهلاتها منصوب جهوري وعقل ألمان وقلب ذكي ونفسه متوذبة ولسان مبين وفصيح وخاطر حاضر ومديهة مضيحة جذر وفراسة مدريجة ومضارات مثل هذا لا يحتال إلا إلى التعليم والممارسة تملك تعلم وصول الخطابة وفنون الخطابة وعوامل نجاح الخمر والخطير وممارسة بالخطار وتدمية مداركه ليكون خطيباً مصقعاً أي قوياً نالحاً ومدافعاً مدراحاً فالخطابة من المواهب الفطرية فبعض الناس يخلق خطيباً بفطرة اتولى خطيب وهذه الطبيعة توفر عليه جوداً كثيراً في حصول هذا كمال هذه الصفة في الخطابة والكتابة يكتب كتابة جيدة ويكتب خطابة جيدة وده طبعا أكثر الناس حالة اللي يكتب كويس ويكتب كويس ومنهم من يحصر ويعيع يعني يتكلم يقتاج ويعيع ويحصر يعني ليسل البيان أو يرتج عليه إذا وقف للخطابة وإذا تحدث في مدلس أجادة الهديث يعني بالنسبة للخطابة في الجمهور لا يحفظ لكن لو وعد كده جلسة, جلسة كدا خفيفة مختصرة يحفظ الهديث يتجلب كويس ومنهم من لا يستطيع هذا ولا ذا وهذا النوع يتجنب الخطابة أصلا أما الآخرون فيحتاجون إلى تدريب وتكوين عام حتى يحسن الخطابة والشخص الموجود أقوى وأقدر على أي حال سيما إنما موجبتا وحاول أن يبرس أصول الخطابة هنا وأن يتمرس دائما بالخطابة يعني يخطب دائما كل يوم هتلاقيه في تقدم وأن في تحثنت حتى يصل إلى درجة عالية إلى أن يكون من الخطباء خطيب مصقع وخطيب ناف ولا هذا أن الخطيب الموجوب يستغني عن مهلاك الخطابة لا ومعرفة قواعدها وطرح إلقائها وهناك أمور خاصة لا يكون الخطيب خطيباً بغيرها لا بد من دراسه اصول الخطابه وعلم الخطابه وفنون الخطاب ولو عوامل نجاح الخطيب ما شاء الله في خير كتير ده كله تبدأ. عشان تبقى خطيب ناجح وعشان يضد لكل عيوب عندك لك على طريق الخطاب امم ممكن توقف وليس تلقاء جيد كافيا لجعل الخطبة ناجحة ومقبولة يعني الموهور ممكن يلقي إلقاء جيد لكن هل في الخطبة إلقاء جيد فقط ولا مقدمة وعناثر وأدلة وبراهين وشروط في الخطبة وشروط للخطير وعواب النجاح للخطبة وعواب النجاح الخطيب كل هذا مع تلقاه الموهبة ممكن تنفع من تلقاه لكن الخطبة مش يلقاه فقط الخطبة أشياء إثيرة حتى ليس الإلقاء الجيل كافيا في جعل الخطبة ناجحة مقبولة حتى تقترن بصفات الصفات الأخرى الآتية ومما لا شك فيه أن العبى الطبيعية تنميها الميراني التمرس بالخطاب وتذكيها المزاولة مثل البذرة الحية التي تنبت وتزكو إذا بذرت في طربة الحصيبة وجو صالح وإذا كان الخطيب موهوبا هذا الفن فن الخطابة هو بإذن الله يصعد عاليا لما آتاه الله من فضل وأما إذا كان الخطيب مكتسبا لها للموهوب فإنه يجد نصيباً ولكن البون شاسعاً بينه وبين الموهوب إلا إذا كان الجد الاكتهاد حليف المكتسب له غير الموهوب والكسر والخمول ضجيع الموهوب فإنه لا محالة من السبق للمكتسب في الميدان هذا هو هل،, هل الخلفاء الرشدون, الرشدون وعيره كانوا مثلاً بيوموا بي، بي، بي، بتحضروا الخطبة كان مثلاً لما سعد عمرنا انتظر الله عنه وقال يا سارية الكبل إلى غير زال وكانوا بيقول له بعض الأيام في بسماعيل أما احنا فلا حرر قوة إلا بالله العليا عزيز كنا بنصلي بناس وبقول السلام عليكم ورحمة الله فلقيت احد الناس اللي بيصلنوا فبقوا البالا وبينضغ فيه صحيح يا عبد بقوا البالا افنه افنه وبينضغ فيه فلما عنيف اثناء الصلاة ولما عنيفنا عليها لسان عند السوق وعشان تجرر ايه اخوان ده السفان بأمور العبادات ايه <تصفيق> يا عجلة الدكتور قال له حتى وقت اختلت حتى لو وقت اختلت لا ما المفروض مش الدكتور هيخش عشان لبد انا بقول لك المفروض مش الدكتور قال له يرجعها وقت الصبح وعندي بتاعه واحده العامل التامن حسن الهيئه حسن الهيئه لازم يبقى الخطيب في هيئه حسن اعرف اللي اللي واحد مجوس دخل المزجد المسلمين عشان يسمع المسلمين دول بقولوا ايه كما شوفوا دول بقولوا ايه وقعد في المزجد طلع الخطيب على المنبر وطلع على المنبر كده طاقية بيضاء شل ابيض توب ابيض وجهه منور بأنوار العبادة المطاعة وقيام الليل وقرأت القرآن واجم نور قبل ما الخطيب ينطق ولا كلمة كان الملكوسي أشهدوا أن لا الله وأشهدوا أن محمد الرسول هو. نعم لو افترضنا أن في حد ترمع من النفول على عدوان تلقى مجردون مرس لو افترضنا في أحد منعه اعتبر ان انما نشرفون انك السنه قول اسيانا النقاش عندنا نقاش اعتقادي لا ما تمنع سيب وتلاقيه في الحق لما سمى مبدا اسئله كان عن الحق سمى مبدا اسئله كان في السنه انا بقول لك سيب وما تمنعوه نقاش اعتقادي احتاجت هو لما يمثل الفرسه الفرسه تتنفس لا نقاش اعتقادي من جسمة كفر سيب جاد يسمع ويهتدي قال اشهدوا أن لا إله إلا الله واشهدوا أن محمد رسول الله ودخل الإسلام بمجرد ثمت الشيخ على المجرد في ناس تانية بقى تمشي الشيخ خرمت كمسول ذي ويمشي بالبنب بقى. هو ماشي في الشارع. ويلبس بنطلون كاوبوي وتشيرز محده وعايز يدخل الامامه وهو باللبس ده طبعا هذا ينافق منه الناس فحسن الهيئه مهم جدا لنجاح الخطيب وحب الناس له والتفافهم حوله السعوديه دكتور انا شفتهم لو واحد حتى لو حفظ القران كامل ولابس اصعب بنطلون بيسمول لبس الشربطي او لبس الاغراض ما يتقدمش للايمان بيمنع يمنع من الايمان اه ما رضوش يقدموه ان يخلع لبسه لازم يخلع لبسه انت مستني الله وبركاته وحشتنا يا راجل والله الله يوحشنا كتير يا شيخ لا يبرق فيك يا بنت الجصي اين كنت يا سيو منو من غير حريم وجوانه اتجوك منا عايز ادنسيكك من هنا يديهم اقول لك بص كده حبيبنا مننا ربنا يديهم ازاي في سيو استاذ مش هتيجي ربنا يبدو الخير ربنا يكرمك الله وحيثنا, وحيثنا الله الله وحيثنا معنا الله خلا نشوفه كراك بنسعبه وياك سمناك إن شاء الله نشوفه عن كراك تحت قبضة برنامان بكل مناور إن شاء الله إن التجمل في الشارع والملابس وظور الخطيب في هيئة نظيفة جميلة زينا حسنة أمر تجب العناية به لأنه مطمح الأوزار والنظر يفعل في القلب كما يفعل الكلام في السم سيما في هذا الزمان المفتول الذي يحترم المركو فيه بمجرد أسنع هذا ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنظافة الثياب وكانوا في صفر فقال إنكم قادمون على إكوانكم وأصنعوا رحالة كم وأحسنوا لباس حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس وقال رسول الله سبحانه وتعالى كذا أحدكم كان في رجل جرنق في القرية الله يرحمه مات وكان يقول لي نفتة كده يقول لي ايه يقول لي يعني عشان نئيمة ايه الانسان اللي بيه بس كويس وابس العباية والجلبية وال متهندم كويس بيقول واحد لابس عباية كويسة ولابس هدوء متهندمها كويسة نزل على قريب فاناك قبلوه استقبال كويس وعزموه فكمه واقع في الطبخ كده هو بيأكل. وقع في الطبخ هو بيأكل فبص الكبه كده وقال لو لاك يا كمي ما طعمت يا كمي يا كمي يعني لو لاك كنت لابس ايه لو, لو انا ما كانوش عبروني ولا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى احدكم فلينبس ثوبيه فان الله حق من تزين له بدون زينتكم عند كل ايه عند كل مسجد وعن أبو الأحوث عن قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في توب الدول صوب بسيط يعني فقال لك مال؟ قال نعم قال ومن أي مال؟ قال قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق قال فإذا آتاك الله مالاً فليرى أثر نعمه عليك وكرامته يعني ربنا ما يفشد لك ماله لسان لك يشكر ربنا كأن ربنا نحن اما بنعمة ربك ايه تحدث قالا بالنسان وحالك يحدث ان ربنا انعم عليك واعطاه مش يبقى ربنا اعطيك كل حاجة وتنشي مبهدل كأن ربنا نسيك ولا نعطيك شيئا لا لازم تحدث حالا ولازم تحدث مقالا حالك يقول انك انت ربنا اعطاه ولم ينساك بحالك بيشكر ربنا سبحانه وتعالى وربنا ما نسلش حاجة حتى المنزل يا عزيزي هي والمصر والله ربنا عطينا كتير بس سرقوه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ربنا ربنا عطينا كتير وكان صلى الله عليه وسلم لا يرضي أن يرى مسلما يهمل النظافة كان يحب أن المسلم يحسن في عن جامل بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرا منزلنا فرأى رجلا آخر وعليه تياب وسفا فقال أما كان هذا يجد ماءا ليرسل به ثوبا أما كان هذا يجد ماءا ليرسل به ثوبا وقال تعالى وتيابك فطهر والطهارة هنا عاما طهرتها من النجاسة وهذا يستلزم تقصيرها لأن تطويلها يؤدي إلى نجاستها وطهارتها من أن تكون مغصوبة أو محرمة لكل من ما بل تكون مكتسبة من وجه حلال طائب وقال العلماء الألوز تطهير الثياب كناية عن تطهير النفس يعني تطاهر النفس عما تذم به من الأسعال والخلال وتهزيمها عما يستهدى من الأحوال لأن من لا يرضى بنجاسة ما يماثه بنجاسة الثيابه كيف يرضى بنجاسة نفله يقال فلان طهر الثياب نقي الذيل والأدرار إذا وصف بالنقاء من المعايب ومدالس الأخلاق ويقال فلان دنس الثياب للغادر فلان دنس الثياب تقال للإنسان الغادر ولمنقبه أفعله فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وكلام الألوس كلام طيب فإذا لم يطهر الإنسان نفسه من دنس الشرك والمعاطي بدأ في أقبح صورة مهما ارتدى من ثياب نظيفة فاخرة لأن للذنوب آثاراً سيئة منها ظلمة في القلب يظهر أثرها على الوجه وللطاعة آثاراً طيبة منها نور في القلب يظهر ضياؤه على صفحات الوجه فيسبي ويعجب ويبقل فما أجمل بالداعية الخطيم أن يظهر على ملامح وجهه ما يدل على حسن سيرته وعمارة باطنه وبذلك تطمئن القلوب إلى تصديقه وتمتلئ النفوس ثقة به فيسمعون قوله وينقاذون له كما يحكي أن بعض الثرفاء في بلاد حرسان كان أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلوا بالكم القصة دي جميلة أولا غير أنه كان فاسقاً ظاهرا في الزم يعني كان أقرب الناس إلى النبي من حيث الناس إلا كان فاسق ظاهرا في وكان هناك مولى أسود تقدم في العلم والعمل مولى عن خادم تقدم في العلم والعمل فأكب الناس على تعظيم هذا المولى فاتبق أن خرج يوماً من بيته يقصد المزيد هذا المولى فاتبعه خلقه الكثير يتبركون به فلقيه الشريف سكران راغولشاري اللي هو ايه قريب النسب الى النبي لقي هذا المولى سكران فكان الناس يطردونه عن طريقه يبعدوه عن المولد وربعه ان جند فغلبوه سكران غلبوه مشترين وتعلق باطراف الثيل وقاضي اسود كهوات والمشافه يقول للشيف الثكران دا قلت انتهيه يا كافر ابن كافر أنا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تجل وأهان وأنت فهم الناس بضرب بضرب الشريف الثكران دا فقال الشيخ لا تفعل أذى محتمل منه لجده ومحفو عنه وانخرج عن حده ولكن أيها الشريف يقول له بقى المولى أيها الشريف بيضت باطني بيضت باطني بالإيمان التقوى وسودت باطنة من خمره فرؤي بيض قلبي فوق سوادي واجهي فحسنت زي الحسن البصري كان أسود الواجه لحسن البصري فنقول له ما لنا إذا النهار وجدنا وجهك كفرقة القمر وانت أصمر الوجه ليه وجد بشيء نور قال العبد المسلم إذا دخل الليل وخال بربه خال العبد بربه أطفى الله عليه من نوره أطفى الله عليه من نوره تقول له إيه بيضت باطني أي بالإيمان التقى والذكر الطاع وسودت باطنك بالفجور والعصيان المنكرات فرؤيا بيض قلبي فوق سواد وجهي فحسنت وسواد قلبك فوق بيض وجهي فقبحت أنت أصلا أبيض لكن السواد سواد المعاصي سواد الشرك اللي سبقوا بشكور اللي انعكس على وجه ورغي سواد وسواد قلبك فوق بياضي وجهك فقبوح وأخشت سيرة أبيك أنا مولى لك لأنني أخشت سيرة أبيك رسول الله وأخشت أنت سيرة أبيك <تصفيق> فرآني الخلق في سيرة أبيك ورأوك في سيرة أبيك فظنوني ابن ابيك وظنوك ابن ابيك فظنوني ابن ابيك ظنوني ابن النبي ها وظنوك ابن ابي فعملوا معك ما يعمل مع ابي وعملوا معي ما يعمل مع ابيك ولهذا نحو ع ولا ينفع الأصل من هاشم المنه كانت النفس من بعديك ولا ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس ميه إذا كانت النفس من باهلة يعني إذا كانت نفسك نفس رضية من فعكس أنك من قريش أنك هاشمي قرش آه أي لا ينفع في الامتهاز على ذور الثصار الثانية إذا كانت النفس في حد ذاتها باهلة رضية ومن الكمالات عارية قال البخكري ولست أعتد الفتى حسباً حتى يرى في فعاله حسب ويستحب لبس الثياب البيض لطيبها وطهارتها وصفائها ونقائها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم بياض حتى يقول الإيمان حزيفة يقول إن الإيمان يبدو في القلب لنظة بيضاء فكلما ازداد العبد إيماناً ازداد قلبه بياضاً فلو كشفتم عن قلب المؤمن لوجدتبوه أبيضاً اخرقاً وإن النفاق يبدو في القلب لمزة سوداء فكلما ازداد العبد نفاقاً ازداد قلبه سواداً فلو كشفتم عن قلب المنافق لوجدتموه أسود مرباداً و لذلك الجلاليب البيضاء تشبه للإيمان و لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى ورقت ابن لوفاً في الرؤية بعد موت أبن البحثة لما رأاه يلبس ثياباً بيضاء في الرؤية فاتصرها بالإيمان الثياب البيضاء فيها شبه من الإيمان تشبه الإيمان, تشبه الإيمان. تدل عندي ايمان والله شفت مره روني ان كلب بيص و بيجري ورايا لابس جلابيه بيضاء ارهقني الكلب ارهقني فعلا لكن الجلابيه لم تمس فاستطت بعد كده والله المدرمين اللي طلعهم بيجروا ورايا وبيحاربوني بس الايمان كل مدى في الياء والله من ثلاثين سنة حرب ليل ونهار من الظلم والمجرمين ثلاثين سنة حرب من الظلم والمجرمين لكن الحمد لله الإيمان تزدياد مضطرد ما جوش بالإيمان أبداً الحمد لله ما نقصش أبداً ولا ضعف أبداً بالحمد لله وباللجوء إلى الله وبالصبر وبالرضى بالقضاء وبالاستعانة بالله سبحانه وتعالى يظل الإيمان في الزياب مضطرد ما جمت مع الله سبحان ودعا وطول ما أنت بتثبت على طريق البلاء تصبح عرضة لبلاء <تصفيق> طول ما أنت صار قراغ تحتمل بسبيل الله تصبح عرضة لبلاء أخرى بتظلّى في بلاء ورقين طيلة حياتنا أشدكم البلاء ثم الضادحون ثم الأمثل يبتلى المرض على حسبه دين فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء وإن كان في دينه بعض يخفف له, له من البلاء إلبسوا من ثيابكم الضياب بننام من فقه كيابكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلوا البيوت فانها اطيب واطهر من عندي جرانيت بيضا كتير والله لا اعرف انا هكلم النهارده كنت جبت التربه دي انت قدامي دي لقيتها ولقيتها خريفي كده لا يحر ما يسقف ولا كره كلمه تتروح ربنا يكرمك رحمهم الله على الضرر فكانوا من أنظف الناس الثيابة وأشدهم تعاهداً لنفوسهم في أمر النظافة وحسن الهيئة عموماً فهذا عبد الملك ابن عبد الحميد الميموني يقول ما أعلم أني رأيت أحد الأنظف توباً ولا أشد تعاهداً لنفسي في شاربه يعني جز الشارب في غصه وشعر رأسه وشعر بدنه وَلَا انقى ثَوبًا وَأَشَدَّهُ بَيَاضًا من أحمد بن حمد أنقى الناس ثوب شعر الناس الذي يخص من الشعر يعني السعر تحت البيض شعر, شعر العالي هل هناك ناس يخصون شعر السبب؟ لا لا لا شيء هذا شعر العالي الشعر الذي يخص من الشعر الذي جاء السنة بتنظيمه البيض والعالي ما تعودش أكثر من ربعين يوم الإبت والعان الأظافر أه, ونزل آه. أزافر. أزافر أه. من المحاعر والمجلين كم صدر الأظافر أه الأظافر كله مقف الأظافر أه أشتحب كله يسه الأظافر العانة والإبت ما تشتش أنا ربعين يوم أه ربيع ابن أبي عبد الرحمن قال لقد رأيتم الشيخة المدينة وأن لهم لغداء وعليهم الممصر والمورد في أيديهم مخاصر وفي أيديهم آثار الحناء وفي هيئة الفتيان ودين أحدهم أبعد من الثرية إذا أريد على دينه يعني يلبس كويس ونظف كويس ويخضب لحيته ويلبس أحسن ما عنده من سياب و. و, و ويضع افضل ما عنده من الطيب فاذا المادي وضع من الطيب ومع ذلك لو يعني لو تنال ولا تناول شيئا من دين الواحد امين دين احدين ابعد من الثريه اذا اريد على ديني يعني تناول الثريه ولا تناول شيء من دين الواحد امين الثريه وكمان انك عمرك ما هتقدر ايه يستحيل كذلك يستحيل تنال شيء من دين الوحي منه رغم انه كان يهتم بمظهره ولبسه يعني في سطحي يفكروا لكن هو مع حسن الشره وحسن الهندام نظافه ثياب وطيب الرائحه وكل هذا قلبه معمور بالايه بالايمان بمليان إيمان تنادوا الصرية ولا تنادوا شيئاً من دين الواحد منهم وقيد لابن حسين ابن سلمون أيها الشيطة أنت تدعو الناس إلى الزهد في الدنيا والترك لها وتلبس أحسن الثياب تقول لهم أنت تدعو بالزهد في الدنيا وترك الدنيا وتلبس أحسن الثياب وتأكل أطيب الطعام يعني عايزون له زهد إيه بقى لأنك تكل أحساً بتأكل أطيب الطعام وتلبس أحساً الثياب فكيف هذا؟ فقال كل ما يصلحك ففعمه إذا صلح حالك مع الله بلجة لين الثياب وأكل طيب الطعام فلا يضرك يعني لما تعرض مع الطيبات تعال أجابتم طيباتكم في حياتكم <تصفيق> أذبوا طيباتكم في حياتكم والدنيا دون الناس اللي بيتنعموا بالحرام بيتنعموا بالنون كرام إنما, إنما كل ما واحد الإمام الشافع إجاب لواحد جاله ضيف فقدم له الإمام السافع فقدم له عنقود عنا فالرجل قل للإمام الشافع أنا لا أستطيعه شكرا يعني عافين من شكل ما اقدرش على حكم قال لكل اهل الدنيا بتاعه صحيح انت شكرت على شربه الميه يعني انت شكرت على شربه الميه يعني كل من زل... كل من نزل كل منزل كل من حرم منزله الله كل من حرم منزله الله الذي حرم لعباده والطيبات المنزل يعني هو ربنا خلق المره بيقول لي شيخ عمرت المثاني التاريخي مرة بيقولوله ايه؟ بيقولوله احنا سمعين ان انت اتكل المحمر والمشمر قال له امو خلق المحمر والمجمر للكفر فقط يعني المسلمين انحربوا منه بيقولوله برضو مرة ايه انت لبس انت ركب عربية وجيهة قال له امو تتفق مع وجهة الدعوة التي ادعو اليها هو يعني اننا محرومين من العربات الوجيهة شو فهمر عمر السنساني كم بتاعدت بهاي اللوم اللوم مع وجاهه العرب مع ولائ الدعوه التي ادعو ايه اليه النبي يحب اللحم كان النبي يحب اللحم صلى الله عليه وسلم وكان النبي لا يرد الطيب صلى الله عليه وسلم وكان النبي يحب النسل والولد صلى الله عليه وسلم كان النبي لوى بين يديه وبمعته صلى الله عليه وسلم سيدنا أحسن الناس نحن بحاجة نعلم الله جعبين ونسب الجميع ومن دمام النظافة والطهارة وتحديد الآية استعمال استواج والطيب قال رسول الله عليه وسلم عليكم بالسواج فإنه مطيبة للفم مرضاة للرب فوقت استواج لتعد ولا وانظر إلى أي حد كان النبي صلى الله عليه وسلم يُعنى بأمر السواد عن عائشة رضي الله عنها كانت تقول إن من نعم الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري على صدرها يعني وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته دخل عليه عبد الرحمن وبيدي السواد وأنا مسجدة رسول الله قال الله انا فرائده ينظر الي ينظر لعبد الرحمن كده كانه ايه كانه يعني يريد استواء فعرفت انه يحب السواء فقلت اخذه لك فاشار براسه ان نعم فناولته وهو يشتد علي فقلت الينه لك فاشار براسه ان نعم فلينه فاقذه وبين يدي ركوة أو علبة يشك أبو عمر فيها ما فجعل يدخل يده في الماء فيمسع بها وزهر ويقول لا إله إلا الله إن للموت لثكرار ثم نصب يده فزعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يدي ويتعلق بهذه الخصال يعني السياب البيضاء والسواك والطيب يتعلق بها وغيره من خصال الفطره ويتعلق ب... بهذه الخصله وغيره من خصال الفطره قص الشعر واعفاء اللحيه وقص الاظفار وغسل البراجم البراجم اللي هي الاماكن الغويطه داي داي داي. كده ها براجع لو قويت سره قويه طيب مثلا متنية كده متنيه من لحم في السماء تنظف منها وندفع الابره وحرق عام والمضض والالتئام مصالح دنيويه ودنيويه تدرك بالتتبع منها تحسين الهيكل وتنظيف البدن جمله وتفصيلا والاحتياط للطهارتين والإحسان إلى المخالط والمقارن بكث ما من رائحة كريعة ومخالفة شعار الكثبار من الوجوث واليهود والنصارى وعباد الأوتان وابتتال أمر الشاعر والمحافظة على ما حسر إليه على وصوركم فأحسن صورتكم المحافظة على هذه الخصالة من مناسبة ذلك وكأنه قيل قد حسنت صوركم فلا تخوئوها بما يقبحها أو حافظوا على ما يستمد به حسنها وفي المحافظة عليها محافظة على المرؤة وعلى التآلف المطلوب لأن الإنسان كذا بدأ في الهيئة الجميلة كان أدعى للقصاط النفل إليه فيقبل قوله ويحمض رأيه والعكس بالعكس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف بريح الطيب إذا أقبل كان يعرف بريح يعمل يمر كده يقوله النبي مارد لو ما مش يتينه النبي مارد ليه من ريحته الحلوى ريحته بتهفهم صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله حبيب إلي من دنياكم النساء والطين وجعلت قرة عيني في الصلاة النبي لم يقول حبيب إلي من دنياكم النساء طبعا ما ليه حديث عن بائل البالي خرجوا أحمد والنساء والبيهقي والحاكم وصاحوا الحاكم ووافقة وانتهى ال ال ال النبي عليه الصلاة والسلام فيه ناس ظلم وباغي كده. يقول لك أنا بكره يا ده لو مسلم صح ميقولش كلمة زي دي ميقولش كلمة زي دي أبدا ليه النبي قال حجر إليهم ابنائكم النساء زوجة حلال بنت أم أخر عم خالق يحبه يحب للنساء كيف؟ يحب لهم بالسطرة يحب لهم بالسطرة أن ربنا يجوزه ومسطره ويسعده بالنساء الأمة إنما يقولون أن أكره للنساء كده؟ تهد وبعدد المجتمع العربي في الجاهلية كان يائد البنت بالحياة خشية الفق وخشية العام أحيانا خشية الفقر وأحيانا إيه والذكرى قبنا قالوا وَلَا تَقْدُلْ عُولَدَكُمْ مِنْ إِمْلَاقِ يعني من فقر وقال في أخرى وَلَا تَقْدُلْ عُولَدَكُمْ خَشِّةِ إِمْلَاقِ يعني خشية الفقر من إملاق يعني من فقر قائق زي ما بتبكي على نفسك معتمدا في رزقها على الله ابكي على بنتك معتمد في رزقها على الله هل أنت بتأتي نفسك لما بتفتأر كذلك ما تديتي لبنتك ليه اعتمدت في على الله اعتمد برضه في على الله ولا تطلعوا لكم بخشيه ما فيش فقر لكن خايف لا البنات تكتر واحنا نفقر ولا تقتله لكم من املكي يعني من فقر ولا خشيه املكي انا خايف ان يحصل الفقر لا تقتلوها لا تقتلوها من اجلي انا من اجلها كانوا يقتلونها من اجلي خشية الفقر وخشية تارة وخشية العارب تارة البفرة جاء النبي بعد كده جاء الإسلام أكرم المرأة وكرم البنت وجاء النبي عليه السلام وقال حب بهليه من دنياكم النساء دي كفيلة أن هي تخرج كل ذرة كراهية للمرأة من قلوب اليه المسلمين يعني ما ينفعش التوحيد ولا تنفع عقيده والنبي يحب خير وانت تكرهه نعم اخر وصيحة. نعم اتق الله فيما ملكت ايمانك كان يلهثو انفاسه الاخيره وينصي به مستديمه احمد من حديث علي بسند صحيح اتق الله فيما ملكت ايمانك يبقى النبي يقول حب بيني من ذكرثناء النساء وانت تقولك انا كنت فعل في عقيده ولا تنفيذ توحيد, توحيد العقيده يوجب ان تحب ما يحبه رسول الله اي في يحب النبي تحبه حاجه كده ما في الموضوع يعني نعم اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد في ذمه التسبيح ومن دعاء ايضا اللهم صل عليه بالخير والصلاه ولا تجعل <تصفيق> والله <حسنين. تصفيق> يعني <أتعرف>. يعني قلت انا عايز من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم احيني مسكينا ومتني مسكينا واحشرني في زمره المساكين ومن دعاء ايضا اللهم صب علينا الخير صبا ولا صبا صب ولا تجعل عيشنا كدر كد اه يعني عايز يعني هو الغالب على النصوص الشرعية أن الإسلام يدعو إلى الأخذ بأسباب السعر والغنى أنا ليه اختبت كاما قرابة 300 30 صفر في حل المشكلة الصدية في الأسباب التي تؤدي إلى الغنى والسعر وتمق الفقر حتى كله يؤكد حتى منها تطبيق الشريعة الإسلامية وما لم تحكم أئمتهم بما أنظر الله حد السعر والألباني إلا فشة فيهم الفقر ومنها خلطة الأرحام من صروا أن يبسط له في رزقه وأن ينزأ له في أذر فلياثل دي, دي معناها أن النبي بيقول له خذ بأسباب السعب صل الأرهام عشان ربنا يغنيه فالغالب على الشريعة الإسلامية ولو أدلك بكده الحكم السرعي ما يخذب ما يؤخذش من نص واحد إن ما يؤخذ من روح الشريعة في الجملة الغالب على الشريعة أنها تدعو لأخذ بأسباب السعب والغنى والى والى محو الفقر والى محو الفقر وربنا قال فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم ويمددكم باموال ربنا بيدعونا للاستغفار عشان زياده يبقى يبقى الزيادة مرغوب فيها مرغوب فيها الاسلام رغب فيها وحث عليها واقضى عليها يبقى صب علينا الخير صبا يعني ايه ارغدنا في معيشتنا لا علينا زدنا من فضلك و الحديث ايه ولا تجع يعني ايه ضنك فق ضيق في حاجه الرزق الرزق ما يكفيش الضرانات ما يكفيش المفروضات علينا الواجبات علينا المطلوب مننا المطلوب مننا ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول الله مجعل رزق آل محمد قوتة قوتة دي حاجة خاصة للنبي دي حاجة خاصة ايه بالنبي عليه الصلاة والسلام وبعدين يقين النبي عالي جدا النبي وبعدين أيام والظروف تختلف احنا ابتلينا بالوظائف ابتلينا بالوظائف عشان انا روح اصرف الراتب من اول يوم في الشهر من أول يوم في الساعة على أساس أنه يجي لي رزق جمكرة وأنا موظف ماليش شغلة غيرها ده مش عقل والحديث قال له عقلك التندبية إنما لازم أقسم الراتب على إيه؟ على الشط يوم على الثلاثين يوم ما كانش أيامه مصاقف ما كانش أيامه مصارف. كان عمل وأن كل يوم عنده, تجارة عنده, تجارة عنده أمل في الرزق والتجارة وتسعة عشر نفس التجارة والتجارة وتسعة عشر بنقول الغالب على الإسلام الأخذ بأسباب السعر ومحو الفقر وإذا وجدت نفسك يعني ربنا سبحانه وتعالى أراد لك رزق الكفاب فرضا فقد رضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم لابده عايز يعلمنا ليه الرضا وعايز يعلمنا اللي يضيق عليه في الرزق يرضى ويسلم للمقدور يرضى بقضاء الله وبقدر سبحانه وتعالى ان انت ممكن ولذلك بعد السلف اصطلح كده قال اذا اخذت بالاسباب معنى كلامه التي تؤتي إلى الساعة ثم لم يحصل لك ساعة ورقد فاعلم أن الله قدر لك هذا فرضا فرضا وسلم من مقدوم لأن ممكن برضو الإنسان لو المال التجارة زادت معه تاخده من دين. تاخده من دين. ويمكن ربنا يكون أراد لك أنت الزيادة والعلو في الآخرة فوفر لك الوقت اللي يزيدك علو وسمو ودرجات علا في الآخرة لأنك انت لو زاد البيزنس معك الأموال والتجارات هتخدف مش هنشوفك في درس ولا في معهد عدد دعاء ولا هكون فطباً للمسلمين ولا هتقرأ بتاع خلاص الاتجارة هتأخذ الوقت كله والعمر كله فممكن يكون ربنا سبحانه وتعالى قدر لك توفر الأوقات من أجل الازتياد ومن أجل السموء على طريق الـ الـ الآخرة من أجل الرفع في الجنة نعم فأما الإنسان إذا ما اتلاه فقدر عليه السقوة يموت من أهل ده هتبقى اثبات بعديه قلنا بالله في هنا كل لمن يعني كل ليس ليس معنى ان الله قدر عليك نفقه انه ها. ولا انه وسع عليك نفقه انه اكرم بل انت في كلا الحالتين مختبر وممتتحف بالغنى مختبر بالغنى ومختبر بالتضييب. هل عند التضييب هترضى ولا هتجزع وتسخط؟ هترضى وهتسلم للمقنور وهتكون بوجبك وبالسلطة التي خلقنا لها؟ وعند الغنى هتستشكل وستحسن وتعطي وتقدي الواجب عليك في هذا المال؟ ولا هتضغى وتصنف وتنفط الأموال في الحرام؟ كلا يعني ليس إهادة للفقير ولا إكرام للغني إنما هو ابتلاء واختبار للجميع لينظر ماذا يفعل كل منهم نكتفي بهذا القدر عشان الأخ رضا يطلع يخطر بعد شبهيله الربع ساعة ونبدأ سنة أولى أقول قولي هذا أستغفر الله ليه لكم سلام عليكم ورحمة الله وردات الوافنة. عند قبيب إليه من دنياكم النساء والطيف وجعلت خبرة عيني في الصفحة. النهاردة كانت. واحد adresse det det på boda Pune Siddhi Dakshatra الله عز وجل يا أيها الذين لا من اتقضها حق تقاته ولا تموتن إلا وأنكم مسلمون يا أيها الناس اتقضوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله تعالى عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولا سديدا يصبح لكم اعمالكم ويقبل ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اتقى الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى عليه وسلم وشرت دمون مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد بين القدوة العملية تصيبوا في قدوب الناس أكثر ما تصيب كلمة حتى لو كانوا قيبة وجميلة ومؤثرة لأن التربية على البثل الأعلى تحتاج إلى نمازك وإلى رخوص يقتلئ الناس في جميع الأسماء والعصو يعلموا أن نعوة الله عز وجل حق فيقتدئهم ويهتدوا ويهتدوا إلى سبيل الله عز وجل وإن من وإن أهمية القطوة الحسنة وإن من أهمية القطوة الحسنة أن كل منهج يصبح حضراً على وراء إلا ما يطبقه وما يحوله إلى واقع عملي ملقوس في نفوس الناس إلى واقع عملي على واقع الناس يتحرك بإن في سلوكهم ومعايشهم لذلك علم الله سبحانه وتعالى أنه حينما ينزل هذا أنه حينما نزل هذا الكتاب وهذا المنهج المعرض لا بد للبشر من هذا القلب الذي يحمل هذا المنهج ليحوله إليه إلى سلوك وإلى أفعاله وإلى إفعاله وإلى إفصاله ليحرك هذه العادات وهذه التقاليم لحولها إلى واقع جديد وإلى حياة جديدة وإلى تلك الجديدة إلى الفداية وإلى أريق الله عز وجل هذا المدهج الغباني فكان هذا القفال فكان هذا الذي قطبة صلى الله عليه وسلم وإن التجارة المسلفين نشروا الإسلامة في قطوتهم وأخداقهم وسمتهم في ربوع الأرض في, في جنوب شرق آسيا وشرق آسيا بدون أن ينطقوا بكلمة بل أخلاقهم ومعملتهم وهذا يدعي على أهمية القبوة في حياة الناس ومما يدعي على أهميتها أيضا هو استدال السيدة خليجة رضي الله عنها بأحسن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم واصرفاته أن الله لا يرزي لما ادعى أمر النقوة فصدقته وآمنت به رضي الله عنها وأرضاها ان النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا وهو الاعلى من قدوه من اي احد من أي من اي احد غيره قال الله عز وجل وانك لعلى خلق عظيم وسنت السيده عائشه رضي الله عنها واظها عن افلاقه فكف قالت كان كان هو القران ولخص النبي صلى الله عليه وسلم رسالته فقال انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق وقال الله عز وجل قد كان لكم في رسول الله بسوة الحسنة لمن كان يرشو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لقد استخدم النبي صلى الله عليه وسلم القدوة العملية لربي بها الأصحاب أكثر ما استخدم من وسائل أخرى فهيا بنا, بنا نقطف ظهورا من الرودة النبوية لنرى كيف استخدمها استخدم هذه حسنا لتربيه دون غيرها من دون غيرها من وسائل الدعوه العمليه ثم فرق النبي صلى الله عليه وسلم في قضيه الخطاب قال لاصحابه قوموا فانحركم احلقوا فما قام منهم احد قال ذلك ثلاثه فلما لم يقوم احد منهم فلما لم يقم منهم احد دخل على ابن سلام فشكلته لها ما لقي من الناس فقالت له احق بذلك ليا يفرط كذلك من احد ثم مد حالك ثم نحرت ابنك ودع حالك ففعل النبي صلى الله عليه وسلم فخرج اليهم فلم يكلم احد فدع حالك ونحرت ابنك ودع حالك ثم لما راوا ذلك منهم من صلى الله عليه نحروا بدنهم ودع ودعوا جعل بعضهم يحنق بعضا حتى كاد بعضهم ان يقتل بعضا مما ان لم ينفذ الامر بالاوله باول ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم قال الحارث بن حجر في الحديث ان في الحديث فض المشوره وان الفعل مدمر القوم فان من القول وفيه ان ان من يمنهون في اليهم وينهون عن المنكر عليه ان يبداوا بانفسهم قبل غيرهم وفي حجة الوداع وفي فطة الوداع في حجة الوداع حطم النبي صلى الله عليه وسلم الناس فقال أيها الناس إن لماءكم ومواركم عليكم الحرارة وحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا إنكم أمر جاهلية تحت قدمي مرضوح ألا, ألا إن دماء الجاهلية مرضوعة وإن أول دماء وضع دماء ربيعة من الحارف كان مستبطعا في بنسان فقلته هدين وإننا قبل الجاهليه موضوع وانه ولد من وان قبل الجاهليه موضوع وانه ولد لمن اضع المناذم العباس عبد كن انطلقت النبي صلى الله عليه وسلم يستر حكم عام اسقاط لما يخص ابي العباس ليعلم الناس انه يبتدئ بتنفيذ بتنفيذ اوامر الدين وانه اول من ينفذ اوامر الدين ليتمم امره ولا يستن بسنته صلى الله عليه وسلم هذا عقبه يحدثنا وهذا عقبه يحدثنا انه صلى العصر خلف النبي صلى الله عليه وسلم فسلم النبي فقام إلى حجرات النساء مسرعا فلما تعجب الناس وسالوه قال ذكرت شيئا من كبر ذكرت شيئا من كبر الفكر الثاني مثلي فاغرضت بقسمه نعم إن كل كلمات الانفاق والبذل والصفاء لا تعجز امام انفاق العامل امام المدعوين كان من ذلك أن أبا بكر جاء بماله كله وأن عمر جاء بنصر ماله وأن عثمان رضي الله عنه فصدق جهاز غيش العسرة وأنه اشترى بأطرا للأسلمين ليشربوا منها من يهودي ذلك أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ينفق أمامهم تأسيا به صلى الله عليه وسلم وكان النبي أشجع الناس من هذا للشجاعة فإنه في غسوة حنيني فقد المسلمي طالب عقالا يحكي لنا العباس بن عبد الله بن طلح الموقد فقال تم ما لق المسلمون الكفار وللمسلمون النبي صلى, صلى الله عليه وسلم يركب وبقلته وان اخذ بثقامها مراده ان اكفها الا تشبع ناقه الصفار الذي يقول ان الذي يلاث ابن الذي هل الذي يلاث هذا عبد بن طلح نادى على اهل الصفه نادى على الانصار وقال حمي الوطيس حمي الوطيس إن كل كلمات القيس كل كلمات الشجاعه والثبات تعجز عن هذا القول مثل هذا الموقف ايها الاخوه ترى من هذه لنا التربيه العمليه والقدوه وان القول للفعل هي من اغلب ما يمكن ان يدعو ان يدعو به الداعيه مدعوهه بانهم صاروا لانه لما يأمر به وينتهي عما ينهى عنه فيجب تطيب به نفوسهم فيمتهدون أمره قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي برزة الأسلم لا تزول قدم عبد يوم القيام حتى يسأل عن علمه فيما فعل حتى يسأل عن علمه فيما فعل لقد صفع القبام الكريم الذين يأمرون ولا يأتمرون والذين ينهون ولا ينتمون ولا ينتهون فقال فقال الله عز وجل فقال أثأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون نفع عنهم العقل سبحانه وتعالى أن لا عقل لهم أنهم أنهم يأمرون الناس بالبر ولا ينتبهون وينهونهم عن الإثم ولا ينتهون عنهم وهي آفة رجال الدين أن بالبر ولا يأمرون غير ولا يفعلونه يجدون كلاما جميلا ويثم ما يجدون فعل ذلك افعالا قبيحا اذارك امر النبي صلى الله عليه وسلم محاربا ذلك وجهاده فقال كما قال ابن عمر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان لكل نبي اوله في امه القدر كان له حواريون يقتدون بسنته ويقتدون به ثم تخف من بعض الفلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بقلب يديه فهو أؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو أؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو أؤمن وليس بعد ذلك حتى تفرض للإيمان بل إن العقوبة الأشد من ذلك أن مقت الله سبحانه وتعالى وغضب عليه سيكون ثبيرا يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقول لا تفعلون فمقوا الله وغضبوا عليهم أنهم يأمرون الناس ولا يأثنون قيل لأحد السلف حدثنا فسكت ثم قيل لو حدثنا فسكت فقال يستعجلون يأمرون لي أن أقول ما, أفعل ما لا أفعل يستعجلون مقفى الله عليهم بل إنهم إن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر في حديث عبد أسامة ابن قال يجاور الرجل يوم القيامة فمقى في النار فتنطلق الأكتاب فاجتمع عليه أهل النار فيقولون له يا رجلان ما لك كيف ما لك كنت تحدثنا تأمر بالمعروف وتنهان عن المنكر فقال كنت أمركم بالمعروف ولا أتي وأنهاكم على المنكر وأنهاكم على المنكر وآتي فإنه فإنهم فإنهم دخلوا النار لأنهم لأنهم لم يأتمعون بأمره وهو دخل النار لأنه خالف قوله خالف قوله فعله فاستحق من الله سبحانه وتعالى العقابة في الآخرة فضلاً عن أن الناس في الدنيا لن يصدقوا لن يصدقوا الذي يقول ولا يفعل فلا فلنجد أن الداعي يذكر الناس بالعباء ومعاملات الرضوية وأنها حرام وأنها محاربة لله ورسوله وتجد بعاد تعامل للباء فالهذه أخلاق داعية ألا وتجد محذرهم من الغيبة والنبيمة وأنها تبطل حوم أخيك بالغيب وتجد, وتجد فتاة تحديثه مجالسه غيبته لإخوانه وهكذا هذه ليست من أخلاق الداعية فالردون من صورة العلم وعدم العمل به حالة المرضى والبسالة أما سمعت بأخبار أما سمعت بأخبار الأطهار أما سمعت أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الكل ثم إنه قام حتى ورمت رجلاه وما سمعت وما, علمت وما كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كثيراً وما كان في خط عمر في خطاء خطان من أثر الدموة وما قال عثمان تعثان القرآن بركعة وما صام يزيد القراشي حتى صفر أو أفضر وما سمعت عن أئمة الأخيار الأربع أبو بكري أئمة أكبعة الأخيار أبو الشافعي وأبو حنيفة ومالك إنهم رضي الله عنهم في عبادتهم وتزهدهم رغم إذنهم تصطروا الناس ورغم ذلك كانوا أشد الناس عبادة لله وخوف لله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته فالدعيات راع المسؤول عن مدعوين والأب راعي مسؤول عن رعيتي والزوجة راعية مسؤولة نحن أولادها فالدعية مسؤول عن المدعوي أن يوصلهم إلى الطريق الذي وصل إليه وأن يعرفهم إلى الله أن يقضوا بي وأن تكون سلوكهم سلوكا حسنة وطيبة فيما بينهم وبين جرانهم وأقرارهم وبين مدعوي حتى يقضوا بي ويتأسوا به ويتعلموا دينهم منه ويعرفهم صورة الإسلام الصحيحة الناصع فاتين الحذيفة من التنافر قال الذي يصف الإسلام ويدعو به وطفلنا نعود النفاق والشقاق وصول الأخلاق السلام ما شاء الله ما شاء الله أحسنت ما شاء الله عليك إحساد إبراهيم الشيخ إبراهيم يعني كم بك دول خط بلوك توبه صحيات بين عليك اولكم جماعه لان انت كنت يعني كذب الكلام رايك بجد في حاجه كويس ما شاء الله ناجح ربنا يكرمك يا ابراهيم تحسن بره الكلام ده ان كلامه. انه كلامه من قلبه ها تحس ان كلامه من قلبه الكلام من قلبه ما شاء الله ربنا يبارك فيك بس شكراينت عادي تذكر أنواعك في موضوحك وبعدين تقوم جايب المقدمة لأدوك المقدمة يشترطها في الأول يعني مثلا يقول لدينا اتقل الله على خطوكات يعني اتقل ربكم ويقول لدينا اتقل الله كنت قول الأول وبعدك بعد كده اتقلش في موضوحك دي ايه؟ دي المقدمة يعني لو عايزها مقدمة بارك الله فيك والنحو الفهيه لسه عايز يتظبط شويه كل الزبط ده يعني علاج بتقدر لكن ما شاء الله ممتاز وما ادين بتقول كده لحذيفه اما المنافس قول كده قال ليس ما بارك الله فيك فاكر قلت الذي يسهل الاسلام ويدعو الى تقريبا قلت لي انا عارف ان انت عارفها هو عارف بس هي بتبقى زلمه زلمه زلمه بارك الله فيك يا ابراهيم واحد هيخطب النهارده مش انا وبعدين شغل عن الحق لي عامل اشتعداد يقوم يخطب كده شراباس هيفضب عيقصة صفحة صالحة ما شاء الله شراباس شراباس أنا مليش بالسعادة من الجاي سعادة لا لا لا لا استعادت الله ولا تعالش بس الله يجب نستفيق منكم الله ما شاء الله المعلومات طيبة تذكروني السلام عليكم da er blitt det også bekyrrtesier og umafrabber soler drop inn høndige arbelemmer Vei For shejern sig det is fleshes på seg og iftje Nacht er konvede For at لا er ikke hø snitt der ikke bells ut hva om noen Vi er ikke at det بلع الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى من استنى بسنته وصار على نهجه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا فأصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن عزك الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر القرور وكل محتفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن كثيرا من المسلمين قد أتوا على أمر من الأمور الذي يقلق أنفسهم ويضد مضاجعهم ألا وهو الاستدانة من الغير يا عباد الله الاستدانة من الغير وأخذ السلف والقرد إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذرنا من ذلك فيقول لا تخيف أنفسكم بالدين لأنه خوف ومخافة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان عندي مثل جبل أحد زهباً لا يصرني أن يمر علي ثلاث وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدي كان اهتمامه بأمر وفائتين عظيمة ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو الله قائلا اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم فقال له قائل يا رسول الله ما أكثر ما تستعيز من المأسم والمغرم فما هو المأسم والمغرم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا غرم وصار عليه الغرم حدث فكذب ووعد فأخلف وانظر إلى هؤلاء الذين يركض أصحاب الديون وراءهم لأخذ ديونهم أرى عجباً في الكلام يعد ويخلف ويعد وتهرب وهو على هذا الحال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المأسم والمعرم قال المأسم المأسم ألا تجد من يدينه المأسم ألا تجد من يدينه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيراً ما يحذر العباد من الديون ولذلك جاءت الشريعة بسداد الدين قبل الوصية فلو مات الميت وعليه دين وقد أوصى بوصية فيقدم الدين على الوصية هكذا قال أهل العلم من الفكر وغير ذلك عن جابر إن عبد الله رضي الله عنه قال أدية بجنازة على أيام النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر فغسلناه وكفلناه وحنطناه وضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند مقام جبريل حيث تودعه الجناز قال جابر ثم آزلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم خطوات ثم وقف والتفت إلينا وقال لعل على صاحبكم دير قال رجل من المصلين دينار رسول الله فتخلف النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا على صاحبكم فقام رجل من بين المصلين يقال له ابا كتاد. فقال رسول الله صلى عليه واله فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم من الغد لقي هذا الرجل من اليوم المقبل فقال له يا ربا كتاتة ما صنعت الدين قال يا رسول الله إنما مات أمس مات بارح لسه ثم لكيه من الغد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا كتاتة ما صنعت الدين قال كد قضيتهما يا رسول الله قال الآن حينما رد عليه جلدته وفي رواية برّد الله عليك جلدك كما برّدت على أخيك جلده في كبه إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على المسلمين ذات يوم وقال لهم ههنا أحد من بني فلان قالوا نعم يا رسول الله قال لهم إن أخاكم محبوس بدين ومأصور عن الجنة فإن شئتم فأفدوه من عذاب الله وإن سئتم فأسلموه إلى عذاب الله إن, إن الذين يهركون أنفسهم بالدين إنهم لا يرضون بأن يمدوا أرجلهم على قدر لحافهم ولكنهم يمدوا أرجلهم بقدر ما يستطعون من لحاف الآخرين طول بالك طول بالك طول بالك صير بعضهم رجلا وفكعة قطع الحديث واصفر لونه فقال لهم هذا الذي رايت منك لماذا اصفر لونه قال رايت غريما لي من ديني قال رايت غريما لي من ديني وكان بعضهم يقول لا هم الا هم الدين ولا وجع الا وجع العين قال عمر رضي الله عنه ليس عمر بن الخطاب رأ... رأ... هذا رجل يقر ان عمر وعلم متقن فقال لي يا ابا خالد ان القناعه بالليل ريبه قال من قال هذا الكلام قال لقمان قال له ان لقمان لم يكن على الله سبحانه وتعالى ان يطهر انفسنا من النفاق ومن الرياء اللهم طهر انفسنا من النفاق والرياء واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم أقولوا كولي هذا وأستغلص الله وأتيح المجال لبعض الإخوة فرسان المنابر لعلهم يتكلمون ويتحدثون من السفيد من أفكارهم وكلامهم <تصفيق> <تصفيق> ما إن شاء الله يا شرف ما إن شاء الله ما إن شاء الله أصوف كافة أصطر أصطر أو شاء مصدر أو المجال معهد كنت تحسي فيه اللي غالبان غالب لا لا بعد الوقت ذي الفلغة فلغت الله عليك شو مواصف الشخص الشعراوي القلب محظف مرات عن الإقراض من ذلك اللي جاءت بالضبرة طعفاً كثيراً في صوت البطرة وصوت الحديد في صوت الميزان وينه الناس طبعاً بداعاً في صوتهم هم أقراضوا واعاً بدون حاجة عشان يخطوا سوايا تخلوش على الإقراض ليه؟ أصحاب يقدر الفجر فكرين أنتوا فكرين أن احنا قلنا أن ممكن ممكن يكون فيه حفل كبير وبعدين الحفل ده منتظر شيخ كبير علم من الإعلام هيجي من البلاد بعيدة وبعدين يحدث مثلا حاجس للسيارة أو عاق يعق الشيخ عن الحضورة فاتلاتك الناس يمنه ان يصر لكي يختاروا احدا الحضور أن ايه ان يغطي الموقف يا عشان خلاص يقوم مكانه شيء ان ايه ينفع المتحدث في هذا الوقت لا لا ينفع المتحدث في هذا الوقت الا ما عنده من اصله الثقافي من معلومات جاده ينفعك في الوقت ده انك تكون داعيه دائم الاطلاع دائم القراء واسع الثقافه كل يوم بتقرا بعيد في, في اي اتجاه الناس في كده من وسط المصلين ويقولوا لك ومنقذ الموقف تقوم وتثب وتقول احسن من اللي محضر كمان لان عين ربنا بيبقى ليك في الوقت ده اكتر من اللي محضر انك انتا زي ما بقوله اتبست اتبست في الوقت ده وبعدها غير جاهد فربنا سبحانه وتعالى بيعينك عون كبير الا ان اللي بينفعك في الوقت ده قرأته فبتقوم كلام معلومات متجنسة موضوعية وموضوع واحد وتطلع تتكلم فيها لو انت ما عندك منتش خارج جيد ما عندكش اطلاع ولا عندك ثقافة هترتد وهتحفر، وهتعيب، وهتغلب، ومش هتقدر تسد في الموقف اللي انت قليدي به ولذلك المبسوط جداً بالسرط كرباغي ان احنا شدناه من وسط الجمهور ومعلى وجود قبل مهاردة وطلع اتكلم وأجاب وأحسن بارك الله فيه وده يدل على ان هو يعني ان شاء الله يرجى له مستقبل صيب على طريق الدعوة ويشباع ويجدح ما شاء الله فالبنى يبارك فيه وفيه ومالبنى عايزين من اللي هيخطب؟ لين اللي الاربع القادر؟ الدكتورة دكتورة ايه دكتورة منصورة احنا عايزين نشوف الشيخ رشيوص معزيزة كدوقت الشيخ عبدالله تخذ بخارضة دوح شاعة حقق تماما الشيخ معمدوح الشيخ الكونسو والشيخ والشيخ عبد الطيف الكفراوي محمد الكفراوي مين الثاني محمد الكفراوي احمد احمد احمد عبد الشيخ احمد عبد الحميد علاء الكلوفي عايز اقول عايز اقول كمان خيروا ما يعين الجزات في بدء الدعوة أنا فاتر فاتر جوز جداً أول مرة اتكلمني فيها في حياتي كنت رئيسة حق الله في جنة السور الدين وكان عميد الكلية الدكتور رهوف خلبي رح عليه رحمة الله وكان يحضر لحفظ الدكتور سعد فرهود اللي هو كان رئيس الجامعة كان قاما عميد كنت لها العربية ودكتور محمد رجل بيومي عليه رحمة الله كان وكيل الكلية وقال رئيس التحاة طلابا يقول كلمة في الحفلة يبدأ بكلمة أنا أعمل إيه؟ أول مرة من عمر ما أتكلمت في حياتي أعمل إيه؟ أنت رايح لمدرس لغة عربية عندنا في القرية بيني وبينه عربي وبدأت أقول الأفكار التي عشان لكي ساعدني في صيارتها سيره كويس ما معبك كتبت له وساعدني مدبجنا الايه المقاله قلت له صححها لي نحويه بحيث ما اغلطش انا أقرأ عليك المقاله وانت مغلط في اللغه في النحو قول لي هي كده انا مثلا إذا نصبت كلمه وهي مرفوعه قول لي مرفوعه بكده كنت دايما اقول للمسيخه ده انا بقرا علوم كده انت كسرت ليه يقول لي كده او معارف القعد انت رفعته ليه انت نظرته ليه وتخرع لما شايتنا حويين لغاية ما اللغة واللسان الضبط وخير ما يضبط لسانك في الخطبة وفي الدروس كسرت قراءة القرآن وحفظ القرآن وكسرت قراءة احاديث النبي في الكتب المشكولة البخاري في مسلم في اليارة الصالحين أنت لما بتقرأ الآيات الآيات طبعا مشكولة ومسعب مش بتقرأ الأحاديث الأحاديث كلها هي مشكولة تشكيل صحيح أما بتجي أنت بعد كده تقول الآيات تقول الأحاديث وتجي بعد كده تقول عبارة من عباراتك بتعقب بيها أو بتحلل بيها أو, أو كذا العبارة بتقوم طلعة على غرار الآية والحديث اتجي اتطورت بوصة الليلة طلعي على غرار الآية والحديث منضبطة من حيث الشكل ومن حيث النعمة انا صححت الـ الـ الكلمة وروحنا لكلين طبعا انا الليتها بالليل بقيت اصلي وادع ربنا ان ربنا يوفقني ويسددني ويلهمني ويذبتني في الكلام دي خير ما يعينه على الدعم خير ما يؤدي إلى التوفيق بالدعم صدق اللجأ دي شدة أول مرة أختم دي شد. صدق اللجأ إلى الله في خير ما يعيد يا رب مصرني يا رب سددني يا رب تفضحنيش يا رب أنهمني يا رب أقوين يا رب إقبل مني ثبت قلبي وقدمي سبحانه اللهم أنت حاسبي برضو رحت يومها الكلية دخلت مسجد الكلية قبل الاحتفال وتركعني وصل لي وبيتصلي واستغيث بربي اصلي واضرع الى الله سبحانه وتعالى وادعو اول ما جيت اتكلم بقى الكلام يا شيخ محمد طالع زي الحلاوه طالع في نور كده في نور في حلاوه هز مشاعر المضرف كل المضرف من قلبي لا اتكلمت من الورق بستني فاهم من الورق ومشارك الأستاذ الثالثي حافظ فأفكاري بربما ومشارك أفلاقيتها بسهوها الزبطاني لغوية ال ال ال الدكتور أفشالك يكسم بالله في الثاني يوم في, في الكلية قال أحسن كلب رغم أنه أتكلم وصعد فرهود اللي هو كان رئيس الجامعة كان أياه معامل اللغة العربات أتكلم وراجب البيوت ووكير يكونوا يتكلم دون كلهم علماء كبار اللغة الأحسن كلمة قالت في الحقر كلمة الطالب إن شاء الله كلمة الطالب وأنا كنت شاهد أن سبب نجاح الكلمة دي صدق اللجأ إلى الله وكسرت الدعاء إلى الله بالتوفيق في الخطبة وفي, وفي الدعم بعد الزجاج يا نعم زبا فيها الناس أهل العلم قالوا ممكن واحد يعمل مجلد كبير ولا يثمن ولا يغلى من بوع ممكن واحد يعمل كتيب صغير من ورقات الله دعوه قبول وينفع <أه> <دكتور. عايز أقول إفنقاعدك> بينه غير, غير حاجه على اللازم